وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَاذِبٌ إِلَى رَبِّكَ كَذَّابٌ فَمُلَاقِيهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوفَ يحاسَابُ حِسَابَ يسِير وَيَ قَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسورَ وَأَمَّا مَنْ أُوتكِتابَبَهُ وَرَأَ الغَهرِه فَسَ فَ يَدُع فُبور وَيَصْلَ سَعيرَ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 وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَمْ طَبَقًا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ والله أعلم بما يوعود فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون